فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي كُنْتُ أُسْأَلُ فِيمَ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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر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 الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم ينسس لي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا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 كم إهنكم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولي Uphل لكم دعوة الذي حرّم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوا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 من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين